بسم الله الرحمن الرحيم نافذة الاعلام للانتاج الاعلامي تقدم ايها الكرام ايها الكرام ايها الكرام شعبان ستطوى صحائفه ورمضان فتح لكم باب الأمل وأغلق دونكم باب اليقس فها هو شهر الرضوان وهذه سحائب تدعوكم إلى جنة الله وتباعدكم من ناره موسم فضيل ينسي الله عز وجل به الرحمن وتغشاكم فيه النبحات يفتح لكم إنها سحائب الرضوان فها هي السحائب تنكر القلوب قبل الأبدان فتحيي الأرض بعد موتها يحدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فيا مرحبا بك يا رمضان تراهمن على الصائمين إذا جلسوا في الاصحار يرددون الاستغفار ويسبحون الدمع على مكرها ها قد هبت نسائم المذمره ها قد هبت نسائم المذمره بدخول شهر الاقمر وحلم رضوان من الرحمن حيثة الشياطين في رمضان تصفد بالقيود فلا تقتحم الحلود ولا تخالط النفوس في ذلك الزمن المعدود وفي رمضان انتهاكات في شهر رمضان, في شهر رمضان فاشعلت فيها النار في نهار رمضان وهي تستغيث وهي صائمة ما رأيت حق الله فيه لم أكتفي بضربها فلقتلتها ومع ذلك أحرقتها في غمرة الجهل والهواء رميت بنفسي من الأعلى من أحد البنايات البعيدة نعم سقف فرفعت يد العقوق بكل قوه اتيتها وصفعتها على وجهها الطاهر هي تقول امك يا فلان امك يا فلان الا تعلم اننا في شهر الصيام شهر يا الله اللهم ارحمنا ولا تعذبنا اللهم ارحمنا ولا تعذبنا اي قلب ذلك القلب تصور القلب تصوروا تلك القسوة العظيم انتهاك في لا يصلون ولا يقراون يغنون ويرقصون يسهرون وينعثون ويلا الله شات تلك الكوم الشيطان انه الهواء تبلش بل هواك اللهم لا تحرمنا المغفرة بحلول رمضان يا رحمة يا باغي الخير يا باغي الخير فرصة فيك ليلة شهر رمضان خير من ألف شهر خاب والله من اشترى برمضان الخنى والربا والغنى وجلس بلا عمل بلا عمل ينجيه ولا دعاء يزكيه فيا لخيبه العاصي فيا لخيبه العاصي فيا, فيا, فيا, فيا, فيا, فيا لخيبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحال ودا هذا الجاهر وليكن عليك وقار وسكينه يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء سحائب الرضوان في شهر الأفران محاضرة للشيخ إبراهيم الزيئة الحمد لله فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الزلات ومنشئ السحاب بالمياه الغزيرات ومحيل الشدائد والمكروهات أحاط بجميع الكائنات عز ربا وجل ملكا أحمدُه حمدًا يملأُ الأرضَ والسماوات وأُصلِّي وأُسلِّم على المبعوث رحمةً للمخلوقات الهادي إلى سبيل النجاة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الكرامات وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فحياكم الله أحبتي حياكم الله يا معاشر الأحبة من رجالٍ ونساء وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الشكر لله أولا ثم لأحبتنا الذين دعونا إلى هذه المحاضرة المباركة حديث إليكم حديثا مشوقا حبيبا مزودا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى حديثي إلى هذه الوجوه المباركة كما قرأتم سحائب الرضوان في رمضان كلامٌ قد دبَّجته من القلب إلى القلب أزُفُّه بُشرى وذكرى نفحاتُ ربَّانية وفضائلُ رمضانية أتحدَّث عن تلك السحائب المباركة التي يزُفُّها لنا ربُّنا عز وجل في رمضان ليتزوَّد الصائمون ويُقبِل على فضله التائب ويتأمَّل في نفحات الرحمن المتأمِّلون قال الله عز وجل في محكم الكتابة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري, تجري من تحتها العنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع هذا الجار وليكن عليك وقار وسكينه يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء احبتي في الله اقبل هذا الشهر اقبل هذا الشهر بفضائله وكراماته ونفحاته ودعواته آهن ما ألذ ساعاته وما أحلى بشاراته يتفضل الله عز وجل علينا في شهر الصيام بالرحمات وأحب النداءات يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم رمضان ذلك الشهر الكريم الذي تزدان لياليه بالقرآن الكريم ويُقبِل عليه المُذنِبون بكل جوارحهم يسألون الله الرضوان فإذا بسحائِب الرضوان من المنان تمر على قلوبِهم فتُطهِّرُها وعلى نفوسهم فتُزكِّيها وعلى أعمالِهم فترفعُها يا الله أيُّ سحائِبَ ستمر يا الله أيُّ رحماتٍ ستنزِل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم رغم ان ثرجل دخل عليه رمضان ثم نسخ قبل ان يغفر له اخرجه احمد وهو حديث صحيح فيا مرحبا بك يا رمضان فيا مرحبا بك يا رمضان مرحبا بانفاسك العطره مرحبا بثغرك ووجهك والله يدعو الى دار السلام احبتي ايها الكرام ايها الكرام شعبا ستُطوَى صحائِفُه ورمضان فتح لكم باب الأمل وأغلق دونكم باب اليأس فها هو شهر الرضوان وهذه صحائِفُه تدعوكم إلى جنة الله وتباعدكم من ناره موسمٌ فضيل ينزِّل الله عز وجل فيه الرحمات وتغشاكم فيه النفحات ويُباهِي بكم ربُّنا ملائكته عز وجل وأنتم تذكُرونه فكيف بكم؟ وانتم تصلون وانتم تصلون وتصومون وترتلون القران يقول الله عز وجل لملائكته ما يقول عبادي قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل راوني قال فيقولون لا والله ما راووك قال فيقول كيف نرى وني قال يقول لو رأوك كانوا أشدَّ لك عبادةً وأشدَّ لك تمجيدًا وأكثر لك تسبيحًا قال يقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها قال فيقول لو أنهم رأوها كانوا أشدَّ عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبه قال ف مما يتعوذون قال يقولون قال يقولون من النار قال يقول وهل قال فيقولون لا والله يا رب لا والله يا ما راوها قال يقول فكيف لو راوها قال يقول لو راوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فاشهدكم اني قد غفرت لهم فاشهدكم اني قد قال يقول منكم من الملائكه فيهم فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجه قال هم الجلساؤ لا يشقى بهم جليسهم رواه البخاري من طريق ابي هريره رضي الله عنه ورحمه اخي الغالي اختي الغاليه اخي يا من سر دخول رمضان اهنيك من قلبي اهنيك بشهر المغفره والرضوان اهنيك بشهر العتق من النيران يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم فرصه للتوبه فرصه للتوبه لا تعوض على مر الازمان وموسم وموسم خير وموسم خير فاحذر الحرمان ما من ليله احبتي ينقشع ظلامها من ليالي رمضان ان وقد سطرت فيها قائمه تحمل اسماء لعتقا الله من النار وذلك في كل ليله ألا يحدوك أيها الغالي الامل الا يحدوك ايها الغالي الامل ان تكون أحدهم اذا بدعني اسالك في أي شيء ستنضي ليالي رمضان ما من يوم من أيام رمضان الا وفتحت ابواب السماء فيها دعوةٌ لا تُرَد فللصائم عند فطره دعوةٌ لا تُرَد فهل لا كنت من الداعين ادعُ لنفسك أخي وادعُ لأهلك ولإخوانك ولأمتك بالنصر والتمكين والتأييد ولأئمتك وللمجاهدين وللمستضعفين وللمأسورين خلف القضبان ولكن كل يومٍ من أخي الغالي يجب أن توجِّه الدعاء إلى الله عز وجل أن يكشف القُربة وأن يرفع الغمة أخي الحبيب أختي الغالية أوعيتم ما أقول إنها سحائب الرضوان فها هي السحائب تنطر القلوب قبل الأبدان فتحيي الأرض بعد موتها فها هو ذلك العبد المتعالي بشهواته المحمل بالذنوب والأوزار وما بقي له دار إلا عفر جدرانه بالآثام فمن مصيبة إلى مصيبة ومن كبيرة إلى كبيرة ومن بلية إلى أخرى وها هو يقول بلسان المعترف مر علي رمضان وأنا لا أعرفه وقد لا تصدقون إذ قلت لكم إذا قلت لكم أني لا أتلذذ بالمحرمات إلا في رمضان عافان الله وإياكم من هذا المرض يقول قد تستغربون وقد لا تصدقون إذا قلت لكم أني لا أتلذَّذُ بالمُحرَّمات إلا في رمضان فليلي سهرٌ ومُغازلات ومُسلسلاتٌ وضحكات وأتَّصِلُ بهذه وأواعِدُ هذه ولا أرضَى بغيرِ الخمرِ صديقٍ اعتَدُتُ على الرقصِ والسفر إلى دولة قريبة أستخفي بها عمَّن يعرفني من الناس ونسيتُ الله جلَّ جلالُه ونسيتُ أنه يُراقِبُني ونسيتُ أنهُ معي في كل حركاتِ وسكَناتِ نعم أيها الغالي إني أستغفِي من الجبّار أستغفِي من القهار أستغفِي ممن يراني أستغفِي ممن يسمعني أستغفِي ممن لو شاءَ لقتلني أو أهلكني أستغفِي ممن أستغفِي من القهار أستغفِي من القهار جلَّ جلاله فنهاري نومًّ وضيق وهمٌّ وحُزن تمر عليَّ الأيام تلو الأيام لا أتذكَّر شيء ولا أخاف شيء لا أتذكَّر شيئا. ولا أخاف شيئًا أبداً ولك أن تتصوَّر مأساتي لك أن تتصوَّر مأساتي ماذا أفعل في رمضان إني أريد الحرام إني أريد أن أقع في معصية الله جل جلاله وأنا أعلم أن سحائب الرضوان قد تمر على قلبي ولا أستجيب وأنا أعلم أن الله ربما نظر إلي وأنا أعصيه فستر علي ورحمني إني أريد أمراً أتدرون ما هو أن أتفنن في معصية الله جل جلاله ضاقت علي الطرق أغلقت دوني الأبواب لم أعد أرى إلا المعصية ولم أعد أتلذذ إلا بمعصية الله جل جلاله هذا حالي ولكن في أي زمن في أشرف الأزمان في رمضان والرحمن يشرف علي وعلى أعمالي ماذا أريد؟ أريد الهروب من الدنيا مللت طريق الضياع مللت طريق المعاصي لم يبقى باب إلا ونجته ولم يبقى حرام إلا وقعته. ماذا أريد؟ قد تتصور أني أريد زنا قد تتصور أني أريد خمرًا قد تتصور أني أريد عملاً كبيراً نعم إني أريد أمراً عظيماً لا يرواه الله عز وجل بل لا يقبله إني أريد أن أنتحر فما كان مني مع تلك الغمرة والسهوة العظيمة عن الله جل جلاله في غمرة الجهل والهوى رميت بنفسي من الأعلى من أحد البنايات البعيدة نعم سقط نعم قُسِّرت نعم قضي علي وظننت أني ميت وبعثت ولولا عناية الله عز وجل لكنت نسيا منسيا وها أنا ذا أرقد على سريري لا يتحرك مني إلا عيناي ولساني وأسمع فقط فقرع سمعي ذلك النداء الرحيم والخطاب الكريم عبر مكبرات الصوت من ذلك البيت الرباني في أحد ليالي رمضان المبارك وأنا أسمع ذلك الإمام يقرأ إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوظاً رحيماً فاستبشرت بوعد الله جل جلاله استبشرت بوعد الله تعالى استبشرت بذلك الوعد المبارك وسالت دمعات غزيرات من عيني وقلت سبحان الله فررتُ منك يا ربي وعُدتُ إليك تائبًا مُنيبًا قد أقعدتني الذنوب وأنا الآن لا أستطيعُ أن أقوم لا أستطيعُ أن أصوم لا أستطيعُ أن أتحرَّك ويأتي عليَّ رمضان بعد رمضان وأنا مُقعدٌ منذ أكثر من عشر سنين ما سبَّحتُ لله تسبيحة وما صلَّيتُ لله صلاة حُرِمتُ حتى أن أمسِكَ بالقرآن فأمتع ناظري بين جنباته وصفحاته حرمت أن أتلو ذلك الكتاب حرمت وأنتم تتنعمون بنعم الله نعم ذلك بما كسبت يداي وما كان الله عز وجل ظلاما للعبيد فاللهم إني أحتسب نفسي عندك, اللهم إني أحتسب نفسي عندك فاغفرني وتجاوز عني يا أرحم الراحمين اللهم تجاوز عنه يا كريم وصدق الله عز وجل إذ قال أولئك الذين, نتقبل عنهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في وعد الصدق الذي كانوا يوعدون هل من معتبر؟ هل من متأمل؟ هذا مشهد واحد فقط من مشاهد الاعتداء على شهر الرحمة شهر المغفرة شهر القرآن فكيف بمن غفل وتعدى وبقي على العهد القديم فجاء رمضان وهو ما وخرج رمضان وهو ما في غفله بل في سكرتهم يعمهون لا يتذكرون ولا يخافون لا يتذكرون ولا يخافون الا من رحم الله منهم فهمهم كيف يعصون كيف يعصون يبحثون عن التسالي ولا يرجع احدهم ولا يراجع احدهم نفسه هل قبل الله عز وجل منه الصيام هل قبل الله منه القيام يحزن على مشهد تلفزيوني ولا يحزن ان عبادته ربما ردت عليه يبكي على المشاهد الرخيصه ولا تتحرك له دمعه مع ايات الله يصيبه هم يصيبه الهم لو أنه مر على امر عظيم من الدنيا ويصيبه الغم لو فاته مسلسل مضحك ولا يهتم لو فاتته الصلاة بل لا يزال يزيد في الصدود والبعد والغفلة وكأنه قد فاز بالرضوان سبحان الله أي فرق نرى وأي غفلة تمر, وأي غفلة تمر بنا يا عباد الله يا عباد الله انظروا والينظر كل واحد منا قلب نظرك ايها الغالي قلبي نظرك ايتها الغاليه كيف ينتظر انائك القوم رمضان كيف ينتظرون رمضان وكيف يتنعمون في رمضان الا من رحم الله فالالئك يصلون ويذكرون ويصومون ويسبحون ويبكون من خشيه الله جل جلاله فرمضان لقلوبهم دواء ورحمةٌ ومغفرة وأولئك القوم لا يصلون ولا يقرؤون يغنون ويرقصون يسهرون ويلعبون دوريات رياضية ومسارح فنية ومشاهد تلفازية وموضاتٌ وفساتين وطبخٌ ونفخ وتنوعٌ في الطبخات والمآكر والمشارب وإقبالٌ على الشهوات وهواتف ومحادثات مقاهي لهو ومنكرات متابعات للقصات والموديلات بل منهم من لا يحلو له المعاصي الا في رمضان ولا يتلذذ الا بالشهوات ولا يتلذذ بالشهوات الا في رمضان حتى قال قائلهم حتى قال قائلهم ولسان عن الله عز ولسان حاله وهو معرض عن الله عز وجل يقول جاء رمضان وجاءت المسلسلات المضحكة والمواقف المحزنة لم يتأمل في وقوفه بين يدي الله لم يراجع نفسه كم مرة سيختم القرآن فلله در, السلف فلله در السلف فمنهم من لا تمر عليه ثلاث ليال إلا ويختم القرآن ومنهم من لا تمر عليه إلا سبع ليال فيختم القرآن بل منهم من يختم في يوم وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتُمُ فِي لَيْلَةِ أُنظُرُوا أَحِبَّتي كيف تصنع الغفلة بضحاياها أنستهم همَّ الآخرة أنستهم الوعد الحق بين يدي الله تعالى وقد كُنتُ في زيارةٍ لأحد السجون فقال لي أحدهم وقد دخلتُ عليه في سجن قد حُكِم على أهله بالقتل شرعًا نظرًا لارتكابهم ما يُجِبُ ذلك فلما دخلت على أحدهم ذكرته ووعظته وقلت له عليك بالتوبة عليك بالإنابة فإن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر قال وهو يحكي قصته قال دخل علي رمضان وهو عندي موسم رابح للخلوات المشبوهة أجاركم الله فطلبت من والدتي دراهم ولم يخطر لي ببال أن تقول ليس لي نقود ليس لدي نقود كي أعطيك فمر على قلبي حقد عظيم على تلك الأم المظلومة فقلت أكل أصحابي الهون وأنا هنا من البيت إلى العمل دون نزهة أو سفر فقالت لي بلسان الرحمة والأمومة يا بني أنت تعرف الحال وليس لي من الدنيا بعد الله سواك فانتظر لعل الله أن يرزقني يقول محدفي وفي رمضان في التاسع منه حزمت أمتعتي للسفر وقلت لعلي أجد عندها ما يكفيني فقلت يا أماه فقالت لبيك وسعديك قلت يا أماه إني مسافر وأريد كذا وكذا من المال فقالت والله يا بني لا أملك ريالاً واحدة يقول محدثي فطار الغضب في عيني فصرخت في وجهها صرخة عظيمة لم تتمالك معها دمعتها فقالت أنا أمك يا بني فقلت وخير إن شاء الله كم من ولد عق أمه لست وحدي من يفعل هذا فما رحمت عبرتها وبكائها اتدرون ماذا فعلت فرفعت يد العقوق فرفعت يد العقوق بكل قوه اتيتها فرفعت يد وصفعتها على وجهها الطاهر وهي تقول امك يا فلان امك يا فلان ألا تعلم أننا في شهر الصيام فلا تجعلني أدعو عليك وأنت فلدة كبدي ولكن الشيطان زيَّن لي المعصية ولكن الشيطان زيَّن لي المعصية فما كان مني ماذا تتوقعون أن أنهمر عليها ضربا كلا ما كان مني في تلك اللحظة العارمة إلا أن أخذت ماء النار وصببته على وجهها وهي تبكي وتنوح وتناديني بنداء الأمو الأمومة يا بني إننا في رمضان ألا تتق الله, ألا تتق الله فما كان مني إلا أن ذلك الماء الحارق على جسدها الضاهر وهي تبكي وتصرخ وتنادي يا بني اتق الله اتقي دعوة الأم فلم أستمع لندائها ولا لصرخاتها إنه الشيطان إنه الشيطان إنه الهواء تبًّا للزنا تبًّا للشهوات ولازلت على هذا الحال وهي تناديني بني حرام عليك ما تفعل حرام عليك ما تفعل حملتك في بطني سهرت من أجلك أهذا جزائي فما كان مني إلا أن إلا أن زدت عليها ذلك الماء الحارب وهي تنادي وتستغيث وهي تنادي وتستغيث لم أرحم دمعاتها لم أرحم ألم الحم وهي تناديث والله لا اريد ان ادعو عليك ولكن الشيطان زين, ولكن الشيطان زين لي الماس فاشالت فيها النار في نهار رمضان وهي تستغيث وهي صائمه ما رأيت حق الله فيها يا الله يا الله كادت السماء أن تنشط وكادت الأرض أن تتزلزل تناديني وأنا لا أسفل فما رحمتها يا شيء وهي تبكي وتصرق يا الله اي قسوة مرت على قلبي يا الله اي دمعة لم ارحمها يا الله اي جفنة لم اتبعها قطعت اواصر الرحمة قطعت اواصر الرحمة تبا لك يا ابن ادم ام من الشهوات والمومسات حرقت امك ام من الحرام حرقت امك أمن أجل فرج حرام يا الله اللهم ارحمنا ولا تعذبنا اللهم ارحمنا ولا تعذبنا أي قلب ذلك القلب وتصوروا القسوة تصوروا تلك القسوة العظيمة لم أكتفي بضربها بل قتلتها ومع ذلك أحضرتها سبحان الله, سبحان الله أين البنوة أبعد حق الله حق غير حق الوالدين أين أنت من قول الحبيب صلى الله عليه وآله ارزم رجليها فثم الجنة إلزم رجليها, الزم رجليها فثم الجنه وقال صلى الله عليه واله امك ثم امك ثم امك انا نسيت حقها وهي امك انا نسيت حنها الدافي عاطفتها أنسيت همها وهي في انتظارك وأنت غائب خارج المنزل سبحان الله ما هذا الخطب العظيم لقد أضعت ثلاثة حقوق عظيمة من حقوقها حق ضاع بصفها على وجهها وحق ضاع بحربها وحق ضاع وحق ضاع بجريمة عظيمة تجرأت عليها هل هناك أعظم من هذه الجريمة؟ هل هناك أشد وأقبح من هذا الذنب؟ فهي كبيرة من كبائر الذنوب وها أنا ذا وراء القضبان أبكي حسرة وندم وكلما جاء رمضان استبشر به الناس وحزنت أنا وتذكرت المصاب كيف فعلت ذلك بأمي الغالية كلما تذكرت ألمها ذبحت مئة مرة فادعوا الله فادعوا الله لي أن يغفر الله لي وأن يسامحني إياكم أن تكونوا مثلي إياكم أن تكونوا مثلي فوالله ما زالت الحسرة تقضع قلبي فسائلك بالله يا شيء هل يغفل الله ذنبي وقد فعلت ما فعلت هل الله عني ويقبل صيامي هل يقبل الله صيامي وقد كنت عهده اسأل الله تعالى أن يتقبلني مع التائبين اسأل الله لي أن يتقبلني الله مع التائبين وأن يجعلني ممن تمر بهم سحائب الرضوان فيتوب عليهم الرحمن ويغفر ذنوبهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي, يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله ان الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فاسألكم يا من لم تروا ذلك الوجه الاسود القمطرير الا تنسوني وانتم في المساجد تصلون وتدعون فاللهم اني داع اني داع فامنوا اللهم اغفر له وللتائبين اجمعين, أجمعين واستور العيب يا رب العالمين سبحان الله كم لنا هذا حاله اللهم سلِّم لنا رمضان فكم منا من عانقه رمضان فكم منا من عانقه رمضان فتاب وعاد فكم منا من عانقته يا رمضان بندائك فعاد إلى الله تائبا وكم منا من أسرف على نفسه ثم دعوته لرحمة الله عز وجل فاستجاب وعاد وكم ضائع لما سمع القرآن بين جنبات الجوامع يُتلى في لياليك خشع وأناب فيك ليلة خير من ألف شهر رباه رباه رباه هذه جموع المخبتين أقبلت أقبلت على جوجك في رمضان وهذه قوافل العائدين والعائدات قد وقفت على عتبة بابك وهذه أشواق المحبين لجنته قد نادت وخافت فهل تقبلنا يا إلهي هل تقبلنا يا إلهي هل تقبل المخطئون منا يا إلهي هل تقبل من تجرأ على حدودك يا إلهي وأنت من قال المخاطبون عنك لبيك عبدي وأنت في كنفي وكل ما قلت قد قبلناه صوتك تشتاقه ملائكة وحسبك الصوت قد سمعناه صوتك تشتاقه ملائكتي وحسبك الصوت قد سمعناهم انهبت الريح من جوانبه خر صريعا لما تغشاه ذاك عبدي يجول في حجبه وذنبك اليوم قد غفرناه اللهم يا من أظهر الجميل وسترى القبيح يا مجيب دعوة المضطر يا غفار يا رحمن يا رحيم يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا من علمت بذنوبنا فسترت يا من علمت بأمرنا وعفوت يا من رأيت من الذنوب فغفرت وتكرمت اللهم تجاوز عنا قبل رمضان اللهم تجاوز عنا قبل رمضان وتجاوز عنا في رمضان يا ابن آدم اياك اي نادي عليك منادي الله يا عبد الصوم كم تعصي ونستر كم تكسر بابا نهي ونجبر كم استقطرنا دموعا من عينيك فلم تقطر كم نطلب وصلك بالطاعة وأنت تفض وتهجر كم لي عليك يا عبدي من النعم وأنت بعد لا تشكر خدعتك الدنيا وأعمال الهواء وأنت لا تسمع ولا تبصر سخرت لك الأكوار وأنت تطغى وتكفر وتطلب الإقامة في الدنيا وهي قوطرة لمن يعبر وقد قال الله جل جلاله وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ طوبى لمن سهرت بالليل عيناه وبات في قلق من حب مولاه وقام يرعى نجوم الليل منفردا شوقا اليه وعين الله ترعاه الله اكبر ما اعظم المغفره من الله فلولا طلب مغفره الرحمن ما ارتفعت الدرجات وما علت المنازل في الجنات أيها الكرام ها قد هبت نسائم المغفره ها نسائم المغفره بدخول شهر الغفران وحل الرضوان من الرحمن وصدق الله إذ قال قال الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات لهم جنات تجري, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه للك الفوز العظيم هذا شهركم يا معاشر الراكعي هذا شهركم يا معشر النادمين هذا شهركم يا ايها التائبين فلا يفوتنكم عتقه العظيم نعم لا يفوتنكم عتقه العظيم لا يفوتنكم عتقه العظيم امت الله يا من تسمعين نداي تلك هي البشرى التي عمل لها العاملون وشمر لها المشمرون وفرح بقدومها المؤمنون فأين فرحتك أخيتي أم أنت تستعدين لزينة الطعام والمشرب والملبس في رمضان فقد تسير عنك سحائب الرضوان وبعدها ما الذي يحصل ما الذي يجري هي حسرة قاطعة وامنية فانية اخيتي كوني صائمة تائبة قائمة فما عرفتك الا باكية ذاكرة ساجدة متأملة فتهبي لتلك السحائب وامطري العينان, وأمطر العينان منها وكوني بلسان الواثقة ان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري, تجري من تحتها خارجين فيها خارجين فيها ابد رضى الله عنهم ورض عن ذلك لمن خشى ربنا افلح من قام وامن من دعا وصام وتعرض لنفحات المنان وشعاره تتجافى جنوبهم عن ستجافى جنوب رمان المطاجع يدعون, يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون إخواني وأحبابي إخواني وأحبابي يا من اجتمعتم في هذا المكان المبارك أسأل الله جل في علاه أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يوم الفرحة العظيمة أسأل الله عز وجل أن لا يجعل سائلاً منا في هذا المكان إلا أجاب الله سؤله إلا أجاب الله سؤله وأخلص نيته وغفر ذنبه ورفع درجته وثبته على الحق حتى يلقاك يا رب العالمين إخواني وأحبابي خلوف أفواه الصائمين عند الله أطيب من ريح المسك لباس المحرمين لزيارة بيته الحرام أجمل من لباس الحلل إنكسار المخبتين لعظمته هو الجبط ذل الخائفين من سطوته هو العز بذل, بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة جوع الصائمين لأجله هو الشبع عطش في طلب مرضاته هو الذين نصاحب الموجت يدين بقيام الليل في مضاته هو الرحيم انتظار اشراقه جل جلاله على عباده ليله ترقد هو السعاده هو السعاده فاللهم لا تحرمنا الموفره بحلول رمضان يا رحمن يا رحمن يا رحمن ارحم العبرات وتقبل الدعوات وتبع على التائبين والتائبات اللهم آمين فيا أحبتي السعيد منا من, من وقى نفسه الشهوات صام نهاره واعد مصلاه للوقوف بين يدي الله داعيا وراجيا ليله داعيا وراجيا في ليله خاب والله من اشترى برمضان الخنا والربا والغناء وجلس بلا عمل بلا عمل لينجيه ولا دعاء يزكيه فيا لي خيبه العاصين في شهر رضوان ماذا ستكون لهم الحجج إن نودي على أحدهم هناك يا غدار, يا غدار يا من علمت برحمتنا فأبيت يا من ناديناك بنداء الرحمة فأبيت يا من علمت بأننا نغفر الذنوب فتكبرت يا غدار يا غدّام ما عذرك بين يدينا ما عذرك بين يدينا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسل لو تسوا بهم العقب لو تسوا ولا يكتمون الله حديثا يا ويلهم ما أجبنهم عند لقاء الله وما أقسى عتابهم بين يدي الله وما أشد حسرتهم وهم ينادون لمقات الله, الله أكبر من مقاتكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن إل تدعون إلى الإيمان فتكفرون فهم في سيرهم إلى النار يتعثرون ويدعون ولا يسمعون وينوحون على التقصير ويرفعون الشكوى الله ولا نصير مساكين ما أغفلهم مساكين ما اشنع امرهم وقد غضب عليهم القهار وارتجت من غضبه السماوات والأرض وارتجت من غضبه السماوات والارض وجرت الدموع منهم على الخدود وتنحى عنهم كل حبيب فلا شفاعه تنفع ولا شكوى ترفع تقطعت قلوبهم وانبحت اصواتهم من طول النداء من طول النداء هناك وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا, ربنا أَخْرِجْنَا نَحْنُ مُصَالِحًا أَخْرِجْنَا نَحْنُ مُصَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَنْ نُعَمِّرَكُمْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَلَكَّرْ فِيهِ مَنْ تَلَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَلُوقُوا فما للظالمين, فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ فلا إله إلا الله ما أقسى عتابهم ولا إله إلا الله ما أطول نحيبهم ولا إله إلا الله ما أشدَّس وداد تلك الوجوه كأني بهم وقد اختلطت عليهم الأحوال وزادت على ظهورهم السيئات وربما كان أحدهم أنا أو أنت أو هي من المقصرين والمقصرات وربما بإذن الله ورحمته نجينا من عذاب الله والكربات بلا إله إلا الله فمن قال لا اله الا الله موقنا بها قلبه دخل الجنه وكاني بهم وقد بكوا حتى بلل الارض من دموعهم ولو سيرت بدموعهم سفن الدنيا لجرت يا الله يا الله هذا ما تريد يا عبد الله هذا ما تريدين يا الله فوالله لئن لم يرحمنا لنبكين بدموع الدم ولنعذَّبن بمقامع من حديد فما يُجدِي البكاء ولا النحيل ومن جاء بالسيئة فكُبَّت وجوههم في النار هل تُجزَونَ إلا ما كنتم تعملون فلا إله إلا أنت سبحانك ذلك الحزن الطويل ذلك الخاف العظيم فلا يعلم أحدنا هل يقبلُ الله منه العمل؟ ام يضرب به عرض وجهه يوم القيامه يا عباد الله لا تضيعوا طريق النجاه فالنجاه النجاه النجاه النجاه, النجاة, النجاة, النجاة الفرار الفرار قبل سكرات الموت وقبل مغادره الدنيا وقبل الاكوف هناك وقبل كشف المخفي وظهور العيوب قبل كشف الخافي وظهور العيوب فلا اله الا الله لا اله الا الله اللهم ثبت الاقدام بين يدي اللهم ثبّت الأقدام بين يديك فيا حسرتي وحسرتك وحسرتك أمت الله إذا نادى الله إذا ناد الله لا يقف ذلك الظالم بل سوقوا إلى النار بل سوقوا إلى النار لا إله إلا الله فمنا هناك مثبت ومنا هناك محاسب فيا حسرتي وحسرتك لو قال الله جل جلاله خذوه فلا أسمع له جوابا ولا أقبل له عملا قد قد سترته في الدنيا وها هو اليوم بين يدي فلا عاصم له الا انا فلا عاصم له الا انا ولا مثبت له الا انا وحيل بينهم وبين ما يشتهون حيل بينه وبين العمل وكانني وقد تعثر لساني وان تراجعت خطى وان تراجعت خطى وان تراجعت خطى فلا اله الا الله موقف بكى منه الحبيب صلى الله عليه وسلم ويا حسرتنا لو كنا معهم لو كنا معهم ويا فرحتنا لو نجونا من عذاب الله اللهم نجنا عند ذلك المقام اللهم نجنا ذلك المقام اللهم نجنا ذلك المقام فما بنا طاقه على عذابك يا رب ما بنا طاقه على عذابك يا رب ما بنا طاقه على نارك يا رب تلك السعادة السرمدية والكرامة الأبدية أين أنتم؟ يا من طلبتم النزوء في ضيافة الرحمن يا من تبتم وأقبلتم وبكيتم وخشعتم لله الواحد الديان فها, فها هي ليلة القدر تفتح الأبواب ويقرب فيها الأحباب ويسمع فيها الخطاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ويرد الجواب من الله تعالى وإذا شالك عبادي عني فإني قريبة أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ليلة فيها الرب يصل ويقطع ويعطي ويمنع ويسعد ويشقي وتجري أقلام قضائه بحسن الظن به ورحماته فأقول يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ولئن طردت فأي باب أقرع قال رسول الله صلى الله عليه واله إن في الليل لساعه لا يوافقها رجل مسلم لا يوافقها رجل مسلم يسال الله عز وجل من خير من خير الدنيا والاخره الا اعطاه اياه وذلك كل ليله رواه مسلم إخواني جدوا ووافقوا سحائب الرضوان البدار البدار إلى جنه الله أما آنَ لك أنت أن تُقلِعَ وتتوب أما آنَ لك يا ضعيف أن تستعد للقاء مولاك أنسيت ما خوَّلك وأعطاك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها الأحِبَّة هل من توبة؟ هل من عودة؟ هل دمعةٌ تهراك على وجناتكم؟ هل من دمعةٍ تهراك على وجناتكم لله ربكم؟ وأنتم مقبلون على شهر الغفران قال بأبي وأمي صلى الله عليه وآله ورمضان إلى رمضان مكفرٌ لما بينه ما اجتنبت الكبائر رواه مسلم مع اختلاف اللفظ اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك اللهم إنا نسألك حسن النية وحسن الذرية يا رب العالمين اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم اهدي الضالين وأصلح شان المسلمين وانصر المجاهدين وانتقم من العلمانيين والمنافقين والكافرين من يهود ونصارى يا رب العالمين أصلح ولاة أمور المسلمين بلغنا رمضان اللهم بلِّغنا رمضان اللهم بلِّغنا رمضان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في نافذة الإعلام للإنتاج الإعلامي الرياض حي المصيف طريق الملك عبد العزيز هاتف صف واحد اربعة خمسة اربعة, أربعة خمسة تسعة تسعة وللتوزيع الخيري صف جميع الحقيق محفوظة كان معكم من الانشاء احمد الشارخ دمتم في حفظ الله ورعايته الراعي الالكتروني مجمع التسجيلات الإسلامية www.mojama.net